وَلاقدََ أأَرْرسَلَّ إى أُمَ مِ مِن قبلَْنِكَ فَأخَذْنهُم بِالبَأْسَ فَأَخَذْنَاهُم بِالبَأْسَِ وَالضَّ إ عَهُم ييتضرعُون فَلَلا إذجَاءهُم بَأسُنَا تَضعُ وَ قَسَد قُلوبهُم وَزََّنَ لَهُ الشَّيطانُ مَا كانَوا يعملون.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 ان اتبع الا ما يوحى الي فهل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تترد الذيين ييدعون رهم بالغدات والعشي يريد نَجهها ما عليك مِنْ حسابهم م شيءئء وما من حسسابك عَلَهم منِ شيءئء فَتتردههم. فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُل سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُم على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ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 فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قُل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين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 وذكر به انتم بسله نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفع ليس لها من دون الله ولي ولا شفع تعد الكل عدلا يؤخذ منها اولئك الذين ابسن بما كسبوا